ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم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 وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هو مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يوم الدين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 سَقينَ إمامَ أُلَائِكَ يجزَونَ للغُر فَتَ بِمَا الصَبَروا وَلَقَونَ فيِيه تخةَ وَسَلًَا خالدينينَ فيه حَسُنَت مستَُقَرهُ وَمقام قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر.